يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله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 اَنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُ بَنِيهِمْ مُهَاجِرَاتٌ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كتاب الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فَعَالُوا إِلَى أَهْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ جَارِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَمِنْكَ وَمِنْ نوح وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يسأل الصادقين عن صدقهم وأعتدنا للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا كن من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذَا الطَّاغَةُ مِنْهُمْ لِيَأْهِلَ يَسْرِبْ يَا أَهْلَ يَسْرَبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره يقولون ان بيوتنا عوره واماه بي عوره ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليه قطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا قل لن ينفعكم الفرار قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وَيَدُلًّا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَلِذِي يُعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ قُلْ مَنْ ذَلِذِي يُعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ قُلْ من